Book 2 5 en 40 In die bioskoop Vie sinema Vie el sinema Ons wil na die bioskoop toe gaan نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب الى السينما في اليوم يعرض فيلم جيد اليوم فيلم جيد دي فيلم اس الفلم جديد تماما الفيلم جديد تماما Waar is die betaalpunt? Waar is die venster vir kaartjies? Waar is die venster vir kaartjies? Stornog sit plekke beskikbaar? Is daar nog vakke beskikbaar? Is daar diekem te zekerker het te wanneer begin die skou? mute j de o hard mette j de hoe lang die die film Kam je doe o filmkem je doe film kan mens kaarkie reserveer هل يمكن حجز تذاكر هل يمكن حجز تذاكر اكول غراغ أجلس في الخلف اريد ان اجلس في الخلف اكول أجلس في الامام اريد في الامام Ik wil graag in die في الوسط. اريد ان اجلس في الوسط. كان الفيلم مثيرا. كان الفيلم مثيرا. Die film was nie vervelig لم يكن الفيلم مملا. لم يكن الفيلم مملا مار بوك وار او لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل لكن الكتاب الماخوذ عنه الفيلم كان افضل هو واز كيف كانت الموسيقى كيف كانت الموسيقى Wie was كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالانجليزية؟ Besook ok.de ok vir die klankleers en tekst.